بسم الله الرحمن الرحيم الافلام لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 لو ما بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِيمَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معنوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فَأَسْقِيْنَاكُمُهُ فَأَسْقِيْنَاكُمُهُ وَمَا أَوْمَتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 والجَنَّة خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّائِ مِسْلُونَ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ الرُّوحِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّونَ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ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 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِئْسَ سَبِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ